بدئنا بالدرس كان الكلام حول في الدرس السابق كان الكلام حول كلمة يقتر والاختار والتختير فمزيدا من يعني المعلومات رجعت إلى كتاب النهاية لابن الأثير يقول الاختار التضييق على الإنسان في الرزق يقال أقتر الله رزقه أي ضيقه وقلله إيه؟ أقتر الله رزقه أي ضيقه وقلله فلا يستلزم من التقدير البخل ممكن الإنسان طبعا يقتر لأجل البخل لكن الله عز وجل يقتر لحكمه وعلم سبحانه وتعالى وهو الفعال لما يريد أما يعني هذه الليلة فبإذن الله عز وجل سأتكلم حول اسم الفتاح سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يا محمد عليه الصلاة والسلام يجمع بيننا ربنا يوم القيامة لو كان نال بين النبي عليه السلام ومعه طبعا الصحابة رضي عنهم هذه الخصومة والفريق الآخر والطرف الآخر هم المشركون ثم يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا بالعدل يحكم بيننا بالعدل فكلمة الفتاح هنا جاءت بمعنى إيه الحكم يحكم بيننا بالعدل وهو الفتاح العليم قل يا محمد عليه السلام يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا بالعدل وهو الفتاح العليم يعني هو الحكم العدل بحقاق أو العادل بحقاق الأمور كما قال ابن كثير رحمه الله إذن جاءت كلمة الفتاح بمعنى الهاكم الذي يحكم بالعجل. وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما أي فإن علم ربنا وسع كل شيء فأحاط به فلا يخفى عليه شيء كان ولا شيء هو كان وسع ربنا كل شيء علما لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى على الله توكلنا اعتمدنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هنا يعني ربنا أحكم بيننا وبينهم بحكمك الحق واضح هذا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني يا رب افتح بيننا يا رب احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولكنه عدل حق وأنت خير الفاتحين يعني أنت يا رب خير الحاكمين أنت خير الحاكمين وافك الآن هنا يقول ابن جرير رحمه الله هذا من متقدم لابن جرير كذلك يقول ذكر الفراء أن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح القاضي يسمونه الفاتح والفتاح وفي لغة العرب ويذكر حقيقة أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ساقه ابن جرير رحمه الله بإسناده إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ما عرفت معنى كلمة الفتاة حتى سمعت ذكر الاسم يعني إحدى النساء تقول تعالى أفتحك بمعنى خاديك بمعنى إيه خاديك فهذا طبعاً في لغة العرب نعم يعني يقال أفتح بمعنى إيه ومعنى هذا ومعنى هذا لس، أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء. يعني الفتاح الذي يحكم بين عباده بما شاء، ويقضي فيهم بما يريد، ويمن على من يشاء منهم بما يشاء. لا رادب لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الشيء الذي يفتح الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها هذه الرحمة ولا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله سبحانه وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اليوم الناس معها الإشكالات وللاله ما ترون من مصائب يعتقدون أن الرحمة بأيديهم أو بأيدي الكفار أليس كذلك؟ يستجلبون ما تشاءوا ويفعلون ما تشاءوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يقول ابن الخيم رحمه الله في نيته في بيان هذا الاسم وإضاح مدلوله ومعناه وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمراني وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمراني فتح بحكم عليكم السلام فتح بحكم وهو شرع إلى والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتحان فتاح بذيني يعني بهذا ذيني بكلمة ذا ذا تنبيه وذا اسم إشارة تقول بهذا هذا التنبيه وذا اسم إشارة بهذا ذيني بهؤلاء فاحيان تقول بذا بدال بهذا بدال بهذا ذيني بذيني شطبنا أو حذفنا الهائلين التنبيه والرب فتاح بذينك ليهما عدلا وأحسانا من الرحمن يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في شرح إلى هذه الأقاد فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد سبحانه وتعالى الفتاح هو الحكم المحسن الجواد وفتحه تعالى قسمان والرب فت يعني والفتح في أصل جمل فتح بحكم وهو شرع إلى هنا يعني فتح فتح الله على العباد بإرسال الرسل وبيان الشرع ومعرفة الحرام من الحلال وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى وعرفة الأركان والواجبات وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إذا هذا فتح الله عليهم بهذا أليس هذا فتحا وفتوحا الله هو الفتاح فتح عليهم ببيان شريعته بإرسال الرسل عليهم السلام وبيان أواصر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى في بيان الشرع هذا هو يفتح إذا قلت لشخص الله يفتح عليك يعني فتح عليك بالخير أعظم خير لو يفتح لي بب الشرع والدين فتح بحكم وهو شرع إلى هنا والفتح بالأقدار فتح ثاني الفتح الأول اللي هو بحكمه الديني اللي هو يعني قلنا بتعريف الشريعة جيد وحكمه الجزائي كذلك بحكمه الديني وحكمه الجزائي والثاني الفتاح بحكمه القذري سيأتي إن شاء الله الشرع ففتحه بحكم الديني بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام شرعه جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصلاة المستقيم يعني بيان الشرع والدين والأركان والواجبات والمستحبات والمحرمات والمنهيات تفصيلات أمور الشريعة هذا هو الفتح فتح الديني هذا فتح يعني بحكم وفتح الديني المتعلق بالدين وأما فتحه بجزائه الجزائي واضح جدا فتحه بين انبيائي ومخالفيهم يعني الجزائي الجنة والنار الثواب والعقاب واضح يثيب ويعاقبه ويعذب العاصين فتحه بجزائه فهو بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وبهانة الأعداء لفتح الجزائي الجنة والنار ثواب العقاب وهو رحل حقواني أنبياء ورسل عليهم السلام الأولياء العلماء العاملون الطائعون هؤلاء يعني جزاهم الجنة بإذن الله عز وجل وأولئك العصاه والفجر والكفار يجازيهم بإنه هذا الحكم الجزائي يعني الحكم بين الخلائق حين وفي كل عامل ما عمله وأما فتحه القداري يعني ما يقدره سبحانه وتعالى على عباده من خير, من خير أو من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع يعني ما يقدره الله عز وجل من أمور من خير أو شر نفع أو ضر قد يصاب الإنسان يعني ياتيه الولد أو يموت له ولد يعطى العافية يحرم العافية يموت من يعني يكون في أمراض يكون كذا في رزق إلى آخره قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا لها وما يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه ضد ذلك بفضله وعده وقال رحمه الله للفتاح معنيان واضح الكلام اخواني ولا نعيد ولا نعم يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده قلنا ما يعني لا باس ان نعيد هكذا بشكل سريع اللي هو آه الفتاح آه بمعنى أو القسمان الفتح بالحكم الدين والحكم الجزائي النوع الأول القسم الأول الحكم الدين والحكم الجزائي الحكم الدين بيان الشريعة باختصار بيان حكم الدين تفصيل مفردة يعني تفصيلات الدين والجزائي من الجزاء ثواب عقاب والثاني بحكمه القدري. ما يقدر الله عز وجل على عباده من خير وشرق من نفع من ضر من عطاء من منع واضح أخواني هذا الفتح قولنا الجزائي فتحه القدر ما يقدر الله عز وجل والآن يقول للفتاح معنا يعني يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرع هذا اللي ذكرنا يعني فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة هذا من جملة الفتح وهو داخل الفتح الجزائي يفتح بين وفاتح كذلك هذا بم الفتح بمعنى إيه القضاء أنه الخصومات التي تحصل يوم القيامة هو الذي يحكم بين العباد في كان في اختصمه فالآية الأولى اللي هي وليجمع بيننا ربنا وقال رحمه الله الفتاح معنيان الأول يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده أو يفتح بين عباده يعني هذا الحكم الذي يفتح بين عباده و يحكم الله عز وجل بينهم بشرعه أو يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده يعني الله عز وجل الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرأه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبته العاصين في الدنيا والآخرة فقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم هذه مرت معنا أول المبحث وكذلك في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يحكم بينهم ويفصل بين هؤلاء الآية الأولى ذكرنا اللي هي قل يجمع بيننا ربنا هذه اللي هي بمعنى أنه يفتح بين عباد يوم القيامة نعم وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويدن البطل وأهله وهذا يا إخواني أول معنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يعني يفتح لعباده منافع الدنيا والدين فيفتح لمن اختصهم بالطفة والعناية يفتح أقفال القلوب ياه يدر عليه من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية لاحظ أحيان لاقي النص أمام هذا الشخص هذا يقرأ وهذا يقرأ هذا يفقه هذا لا يفقه القضية واضحة الدلائل هذا قد يرى مناما فيذكر ويعتبر وهذا يرى نفس المن المنام نفسه أو ما يقال فهذا لا يعتبر وهذا يعتبر هذا يرى الآية أمامه وهذا يرى الآية يرى المعجزة هذا يؤمن هذا اليوم القرآن هذا قرأ على الصحابة رضي الله عنهم درجاتهم ما شاء الله وقرأ على المشركين فكان حجة على المشركين الوحيد. وكان حجة للصحابة رضوان الله عليهم. فيفتح أقفال القلوب ويوفق ويدر عليه من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح يعني أحوال هؤلاء تستقيم به على الصلاة المستقيم وطبعا الناس على مراتب يا إخواني. كل إنسان الله عز وجل يمنع على عباده يعني على مراتب وعلى درجات نسأل الله أن نكون جميعا في أعلى درجات ويعني الأحوال الروحانية والأنوار الساطعة والفهوم والأذواق الصادق ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب هذا من جبلة كلمة الفتاح يفتح يوم أبوابه الأرزاق طرق الأسباب حيث مطلاق الإنسان تأتيه فكرة وتكون سبب رسب حتى يعني أحدهم سأل ذات يوم قال ماذا ترى في إنسان يستشار ببعض الأفكار التجارية ويعني يأخذ عليها المبالغة مثلا نحنا قد إعتب فكره تدر ألوه الألوه ليس كذلك وإنسان ربما يحرف في الليل والنهار فلا ته يعني إلا الشيء القليل القليل واضح إخواني ف الله سبحانه وتعالى يهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويأمرون ويستر لهم الأمور العسيره ويفتح لهم الأبواب المغلقه المغلقه هذا إيه يعني حينما نقول يا فتاح أو مثلا تدعو الله عز وجل أن يفتح عليك وجاءت صيخ كما قلنا يعني وليجمع قل بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ربنا يفتح بيننا وبين قومنا يعني جاءت على عدة اشتقاقات في كلمة الفتاح فأنت تتذكر خيري الدنيا والآخرة الأمور الشرعية القضاء بينك وبين الناس كذلك نصرة رب العالمين طلب الله عز وجل الحداية ويعني طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى الاستنصار وهكذا حقيقة اخواني الزجاج. يقول الفتاح والفاتح والحاكم ربنا افتح بيننا يعني احكم بيننا اعجبتني العبارة الآتي قال واصله من فتح الباب بعد اغلاقه تفتح الباب بعد اغلاقه شو علاقة هذا الآن بالحكم يقول كأن الحاكم اذا حكم بينهم فقد فتح الباب من الحق وبينه حلوة ايه لطيفة ايه علاقة ايه يعني على بعد كلمة الفتح بالحكم كيف الفتاح؟ يعني إنه فتح فحكم إيش ربط الفتح فحكم إيه علما بأنه حتى كلمة الحكم شو معناها يعني من معاني كلمة الحكم إنه يربط من معانها من معانيها إنه يفصل أها الفصل يعني فصل قضاء خلاص حكم كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا إلها أي ما الأمر والنهي إلا إلى الأمر خلاص انتهى مفصول وانتهى مقطوع ومنه قضية القاضي القاضي يحكم لأنه قاضي خضع على المسألة يعني قطع قطع الأمر خلاص انتهى ما ظل في شيء يعني فهنا هذا الكلام جميل يقول يعني ربط بين كلمة الفاتح والفتاح والحكم ربنا افتح بيننا يعني احكم بيننا انت في حال خصام ربنا افتح بيننا يعني الامور مغلقة هو يدعي انك على حق وانت تدعي له انت تدعي وهو يدعي ايه ربنا افتح بيننا ايه افصل بيننا بأن بين تحكم بيننا وأن تبين المحق من ايه من المبطل واصلح من فتح الباب بعد اغلاقه الباب يكون مغلق بتفتحيه كأن الحاكم إذا حكم بينهم فقد فتح الباب إلى الحق وبينه وقال الراغب الفتح إزارة الإغلاق إزارة الإغلاق والإشكال فبكون إشكال وإغلاق بين المتخاصمين أليس كذلك؟ يعني تجد إغلاق وإشكالات وذلك الأربع أحدهما يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه إيه؟ ولما فتحوا متاعهم كما في قوله تعالى والثاني يدرك بالبصيرة اللي هو إيش إزالة الإغلاق يدرك بالبصيرة كفتح الهم وإزالة الغم وذلك على ضروط أحدها في الأمور الدنيوية كغم يفرج وفقر يزال هاي فتح الله عليك بإزالة الفقر وإعطاء المال. وقوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا إيش؟ معناه الرزق وتفريج الغم والهم. يعني متعلق بالعبدان. والثاني فتح المستغلق من العلوم. نحو قولك فلان فتح من العلم بابا مغلق. ياه. وفتح القضية فتاحا يعني فصل الأمر فيها وأزال فصل الأمر فيها وإزالة الإغلاق عنها يقال فلان فتح من العلم بابا مغلقا واضح جدا أنه هذا يعني فتح القضية فصل في الخصومات وفصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها لا فلان فتح الله جل وعلا بابا في جزئية أو في مسألة أو بابا من أبواب العلم يعني فصل أمر فيها فهو المرجع، إيه والمرجع أيوة أيوة هذا لذلك الشيخ هنا الحقيقة يعني حينما جاء على قضية ال بمعنى أن يفتح عباد القائلين حزائنا الجود والكرم يفتح على كلا أو لا المعنى الآخر المعنى الآخر اللي قلناه اللي فتح جميع أبواب الخيرات ومنها بفتحه يفتح أبواب المغلقة يعني من منافع الدين والدنيا فيقول وتس هذا يرجع يعيد هذا المصدر الكلام الأخير الذي خلاصته فتح المعنى الثاني فتح الله جل يفتح لعبادي جميع أبواب الخيرات الدنيا والأخروية وذحاء وفصلنا فيها هنا يعيد البصدر يقول فتح الرحيم الملك العلم ثم يقول وتسمية الشيخ رحمه الله كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة لهذا المعنى واستشعار لهذه منا وقد سبق إلى التسمية بفكر الله عز وجل في العلم بعض العلماء بعض العلماء مثل فتح الباري لبن فتح الباري لبن حجر فتح القدير للشوكاني فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الجنة كذلك جاء في النهج الأسما للشيخ النجدي حفظه الله يقول وعلى هذا يكون معنى الاسم يعني الفتاح الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية ثانيا أنه يفتح لهم باب الرحمة والرزق ومن غلق عليهم في الأمور أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وين مضلوم على الظالم ولهذا كان رسل الله عليهم السلام يتوجهون إليه بطلب الفتح بينه هذا بعد الكلام اللي هو فتح لعباد جميع بواب الخيرات الدنيوية والأخروية فقال ولهذا كان رسل الله عليهم السلام يتوجهون إليه سبحانه وتعالى بطلب الفتح بينه وبين أقوامه طلب الفتح بينه وبين أقوامه فيما حصل بينهم من الخصومة قال تعالى عن نوح عليه السلام قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتح يا رب قومي كذبون إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا يا رب اخذي بيني وبينهم قضاء يا رب أحكم بيني وبينهم حكما من عندك تهلك به المبطل وتنتقم به ممن كفر بك وجحد توحيدك وكذب يعني رسلك واضح هذا يعني توجه الأنبياء عليهم السلام إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم من من ذلك يعني اقضي بيننا وافصل بيننا واحكم بيننا وانصرنا على القوم الكافر وبين من هو المحق من المفضل وذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إذا حينما تستقر تجد أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام اللي هو أيه عند الخصومات أنه يعني طلب الفتح افتح بيننا وبينهم أن تقول تطلب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفتح هذه الآن قلما تجد هذا الدعاء الآن صح أليس كذلك لأن هذا يساب عدم التفقه بأسماء الله سبحانه وتعالى وهذا معناه عظيم معناه عظيم استعمال التعبيرات الشرعية استعمال التعبير الشرعية وقال تعالى واستفتحوا واستفتحوا يعني استنصروا استنصرت الرسل ربها على قومها استفتحوا طلبوا الفتح وهو هنا بمعنى النصر, النصر وخاب كل جبار عنيد يعني كل معاند الحق هلك كل معاند بالحق وقد استجاب الله عز وجل دعوات رسله عليه السلام بالفتح بينهم وبين أقوابهم بالحق فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليه السلام المؤمنين وهلاك أعدائه من الكفار الظالمين المعتدين يعني إذن الدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هذا مهم جدا وليس اللجوء إلى الأساليب إلى الأساليب غير الشرعية في إيش؟ في حال الخصوم. آه، في حال الخصومات وفي حال والاستنصار. استنصار. هذه من من أشد الطممات الاستغناء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله قرأت لبعضهم دون يعني ما أحب أن أذكر اسمه يتكلم عن العلمانية ويقول هذه ردة. والآن سبحان الله الدعوة إلى التآلف والعلمانية يعني من أحدهم يا من الدعاء يعني دعاء شو إليهم ها نعم ربنا تعالى في بعض كتبه القديمة إن هذا بالفعل يعني حكم الارتداد من نادى بذلك يعني من من والآن الدعوة إلى التآلف و القول نعم نحن نقول إخواني بحقيقة أن هذه الدولة أن دولة الإسلام يحيى تحت ظلالها الحقيقة المؤمن والكافر لكن الكافر ليس له أن يجاهر بكفره وأن يحكم الناس بكفره وأن يحارب أهل غيمان لكن في عندنا فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر إنا أعتدنا الرضال من النار أحاط بهم سرادقها وإي استغيث يغات بماء إن كالمه ليش الوجوه؟ فالقضية هنا يا وقال الله عز عزوجل حتى يعط الجزية عيدين وهم صاغرون وفي ضوابط يعني في القضايا على كل حال ما في إشكال يعني أن يعيش الكفار تحت يعني يعني أو في ظلال دولة آل الإسلام بضوابط شروط، هيه. دون مجاهرات ودون يعني بلبلات ودون فتن وإشكالات أنت يعني مقتنع بهذه الديانة وبهذه العقيدة هناك نهي عن التجسس عليك والله صلط عليهم الكاميرات الخفية وهذا إيش يعبد في بيته يعبد حجر ولا يعبد كذا إلى آخرين هذه الأمور كلها لا تجوز سرعة أنت حر أنت نغلق على نفسك الباب وتعبد الصنم تعبد الوثن تعبد كذا على الخليفة المسلم أن يبين خطورة عبادة الأصنام وعبادة غير رب العالمين وأن يحب الخير لهؤلاء كما يحب لنفسه وأن يبين لهم حتى ينقذهم من الظلمات إلى آه بإذن ربه من الظلمات إلى, إيه؟ إلى النور ومن أصر بعد بيان وبلي وبحكمة وبلطف وما شاء الله وبتأريف قلوب وبكل الوسائل اللي يمكن أن يهتدي بها هذا الإنسان أصر على كفره هذا اختصر بالكفر على نفسه لا أريد أن أقول الله بارك له بكفره لا أقول الله بارك لك بكفره لأنه ما في بارك بالكفر يا ذاك بالله ولكن يعني هو هذه فليتحمل تحمل نتيجة نفسه فالحرية موجودة للاختيار ما يعتقد بضوابط وشروط، لكن هذا الكلام لا يعني تمييع الإسلام، لا لا يعني أن نميّع الدين أو أن نميّع الشرع أو أن ندلس أو أن نبين يعني إنه هذا الدين ما في إشكال يعني كل واحد كل يعني الأديان هي عبارة عن كوكتيل ضاععة في الكوكتيل كأن يعني عبارة عن عصير أو فواكه. خلط حط بخلط كل الديانات خلط بقالب جديد اسمها دولة مدنية إيش بع طب إيش استفدنا إنه دولة إيه الدين دين الدولة الإسلام إذا نقول دينها علماني يقولوا دولة يعني مدنية يقولوا ما شئتم من نسمع لكن لا تقولوا لا لا تقولوا دولة إسلامي ودين دين الدولة الإسلام الإسلام أي هو الاستسلام والانقياد لله يا رب العالمين انا سامحوني على استطرات كان في السابق تكون في هذا كله بسبب عدم اللجوء إلى الله أن نطلب منه الفتح أصبحنا نطلب الفتح من شياطين الإنس والجن ونترقى بالفتح من شياطين الإنس والجن كان في السابق يا أخواني أرجو أن تنتبهوا للكلام. كان في السابق يحصل تحصل يعني حقيقة هنالك اتجاهات وميول إسلامية شرعية عند الناس فكانت تحصل الثورات وبعد أن تنتهي يقول الله يرطيكم العافية أنتوا أديتوا ماردكم خلص مع السلام ففضلوا يأخذوا منهم الثورة يسرقونها طبعا مع تحفظاتني عن الثورة والأمور الآن أعداءنا حققوا انحراف الناس قبل إيه قبل قضية الثورة يعني، قبل نصرتهم، قبل انتصار يعني رتبوا أمورهن هرافة، واضح جدا يعني القضية مقبوخة وجاهزة لا تحتاج لا إزعاج ولا شيء، فوهل هالكلام يعني ف يعني أصبح انحراف مسار الدعوة الحقيقة قبل القيام بأي شيء يعني للنظر في نوعيات الناس. لاي، أنتوا يا عمي وع الناس الآن ويتلطوهن، يقولوا إحنا ما في إشكال، كله مثل كله مثل بعضه البعض يعني، كله كله عند العرب صابون كما يقولون يعني. آه، خبرات زادت الانحراف. يعني معه طبعا يعني مع الانحراف توجيه الانحراف كمان الانحراف أنواع، بس توجيهه بطريقة تكون مقبولة عند الجميع يعني يلتقي فيه المنحرفون إيه؟ فيه إيش؟ آخر الكلام. يعني اجتماع الانحرافات بطريقة تكون مقبولة عند الجميع بحيث ان الامور كلها مثل بعضها البعض ولا حول ولا قوة الا بالله. فهنا لا تنتهي الامور وتغير هذا الشخص وجاء شخص ثاني وإيش استذدنا كلها المصائب وهذا والدمار من أجل تغيير هذه ها؟ فتح الشياطين هذا فتح العقول البشرية أما الفتاح العليم عز وجل يعني أفمن من كمن لا يخلق فتح الخالق مثل فتح المخلوق ومش أي مخلوق ما مخلوق مش وعي ما مخلوق بعثي ما مخلوق يا ما مخلوق يميت ما مخلوق علماني ما مخلوق عنصري ما مخلوق كاثر ما مخلوق فاجر ما مخلوق مزاجي ما مخلوق متخلف ما يعني أنواع كيف الآن يعني تعمل هذه الأمور سبحان الله الذي جرنا إلى عدم يعني اللجوء إلى الفتاح الفتاح العظيم هذا اسم من أسماء اسم من أسماء يفتح فكيف إذا نظرنا إلى الأسماء الأخرى إلى هنا أيها الأخوة نتوقف حتى يعني لا نملكون الله يفتح عليكم يفتح علينا جميعا ابن الله عز وجل وسنستكمل يعني الدرس حقيقة مع يعني نلخص ما مضى ثم نستكمل مرة أخرى لنستمتع بهذا الاسم العظيم وما يتفرع منه من الصفات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسداد والرشاد ولتحقيق يعني. مصالح العباد في مرضات الله سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه